ائسين يا مجيب دعوه المضطرين يا ذخرا المعدمين يا كنز البائسين يا غياث المستغفرين يا قاضي حوائج الفقراء Thank you. ها نحن بباب كرمك واقفون ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون وبحبك الشديد متصمون وبعروتك الوثقا مستمسكون الى هنا تواضعت الجبابرة لهيباتك وعنت الوجوه لخشيتك إنقاذ كل شيء لعظمتك إلهنا إلهنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحمالة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون إلهنا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 حي بقدرتك ميت بمشيئتك سبحان المتفرد بالعظمة والكبريا سبحان الدائم الذي لا يلحقه فنى إلهنا أنت الدائم ولا دائم سوى ولا الباقي ولا باقي غيرك إلهي من كان على سواك اعتماده وخاب من كان في غيرك أمله تقدست يا, تقدست يا مولانا عن أن يرجع سواك وتنزهت يا سيدنا أن يستغاث بغيرك إلهنا بيك الصديقون ولا ييأس منك المجرمون تعال ذكرك عن المذكرين وتقدست اسماءك عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع فلك الحند على ذلك يا رب العالمين يا ملاذ اللائذين يا معاذ العائذين يا منجي الهالكين يا عاصم البائسين يا مجيب دعوة المضطرين يا المفتقرين يا جابر المنكسرين يا مأوى المنقطعين يا مخيث المكروبين إلهنا إن لم نعذبك فبمن نعوذ وإن لم نلذب قدرتك وَبِمَنْ نَرُوذْ إِلَهَنَا قد أجأتنا الذنوب إلى التشبث بعفوك وأحوجتنا الخطايا, وأحوجتنا الخطايا إلى استفتاح أبواب صفحك وحملتنا المخافة منك على التمسك بعروة عطفك إلهنا إلهنا ما احلمك على من عصاك ما احلمك على من عصاك وما اقربك ممن دعاك الىنا الىنا وما حق لمن استعصم بك أن يخذل ولا يليق, ولا يليق بمن استجار بعزتك أن يسلم أو يهمل أنت ربنا أنت خالقنا أنت رازقنا أن تموجدنا أن تموجدنا لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك إلهنا, إلهنا تعلم حاجتنا وفقرنا إليك وإن كنا في نظر عبادك أغنيا وتعلم ضعفنا وهواننا لديك وإن كنا في نظر عبادك أقويا وتعلم تقصيرنا في طاعتك واللجوء إليك وإن كنا في نظر عبادك أتقيا إلهنا إلهنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرّاجته ولا كربا إلا نفّزته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا ضائعا إلا أعدّاه ولا مريضا أو مسحورا أو محسورا পানি <laughs> إلا شفيت إلا شفيت إلا شفيت ولا شرا داخل أجسامنا إلا أخرجته وأبعدته ولا فقيرا إلا أغنيت ولا والدا إلا حفظت ولا والدا إلا أصلحت ولا آخر أيما إلا سوجتا ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقتا إلهنا من كان في هذا الجمع المبارك يرجو منك ولدا صالحا يعينه على أمور دينه ودنيا اللهم يا ربنا ويا خالقانا ويا غاية رغبتنا اللهم هب له ما يريد هب له ما يريد ما يريد اللهم احفضنا بالإسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا واحفضنا بالإسلام في الحياة وعند الممات وعند الحساب واجعل الإسلام نورا لبصائرنا اللهم اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك وثبت رجاءك في قلوبنا وقطع رجانا سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق الا بك يا لطيفا لما يشاء الطف بنا الطف بنا اللهم الطف بنا يا رب العالمين اللهم املأ صدورنا غنا بك حتى لا يشغلنا عنك شيء واسدد فقرنا وثبت حجتنا وأذقنا سلسل مغفرتك وارزقنا بحبوحة جنتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المرجوة التي هي من أواخر الليالي أواخر الليالي المرجوة يا كريم يا رحيم وقفنا بين يديك بذنوبنا وقفنا بين يديك بمعاصينا وقفنا بين يديك بتقصيرنا اللهم يا ربنا يا ربنا أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا تغنينا بها عن رحمة من سواك إلهنا أكتب لنا في هذه الليلة عطقا من نارك يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا إلهنا نحصن الظن فيك فلا تخيف رجاءنا اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر فلا تحرمنا كرمها وبركتها وهداها وغناها وفرجها وتوفيقها رحمتك رحمتك رحمتك يا رحمن اللهم إن في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم يا ربنا يا ربنا ما أنزلته فيها من بلاء وشر وفتنة وهم وغم ومرض فاصرفوا عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا من, الم... من المقبول فنهني ومن المطرود ومن المرفود فنعزي اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا من ديننا شقيا ولا محروم ولا مقرود الى هنا القلب لا ي وان العين لا تدمع وان على فراق رمضان لا اللهم بعد علينا رمضان احواب العديد اعد علينا رمضان اعوام عديده واثمرت بالخير ونحن في صحه وعافيه وسعة رزق برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء اللهم يا حي يا قيوم من كتبت في سابق علمك اللهم يا حي يا قيوم من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع أنه لن يدرك رمضان القادم أنه لن يدرك رمضان القادم فنسألك يا حي يا قيوم أن تكتب له عجر صيامي أن تكتب له أجر قيامه أن تكتب له أجر دعائه اللهم اكتب له أجر دموعه وخشوعه وخضوه وهو في قبره يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فأفو عننا اللهم إنك عفو عفو عفو, عفو ولا عفو عفوا عفوا عنا اللهم يا حي يا قيوم <تصفيق> <تصفيق> اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليله المباركه ارجو مغفورا لك ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا اشهدكم يا ملائكتي اني غفرت له اني غفرت له اني غفرت له, أني غفرت له اسألوني ويطلبوني وعزتي لا أرد لكم سعالا ارحمنا <typical French> <forgetmatesmoi> <wers��ís> <تصفيق> <oak> بدموعنا ارحمنا بدموعنا ارحمنا بانكسارنا ارحمنا بفقرنا بذلنا بقلتنا يا واد يا اللهم يا حي يا قيوم اجعلها ساعه ايجابه اجعلها ساعه ايجابه لا تطرد من هذا الجمع احدا اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء اجعلنا ممن صدقك في الدعاء اجعلنا ممن صدقك في الدعاء فصدقتهم في الاجابه فصدقتهم في الاجابه رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الاخلاص نسالك الاخلاص نعوذ بك من الرياء نعوذ بك من السمعه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك خالصة لك ليس فيها لأحد حظ ولا نصير في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء وهذا جهدنا وعليك التكلان ولا حولنا ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم